أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ومن قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ وَمَنْ إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماء الأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذركم بذنوب فَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُصِيرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه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 من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم